ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطوهم لم تعلموهم ان تطوهم فتصيبكم منهم معره بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 فأَزَلَ اللهَّهُ سَكينتَهُ علىى رَسُولِهِ وَعَلَمُمِنينَ وَأَلْزَمَهُم كلَلِمَ تَ التَّقَوى وَكانوا أَحََّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكانوا أَحََّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَان اللهَّ بكُلِّ شيءَيءٍ عَمَا لََ دَفْ صَدَق اللهَّهُ رَسُولهُ الرّّابِ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فتحا قريبا